ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد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 وطه ر ل ب ي ت يل الطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق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 ف إ ل ه ك م إله و ا ح د فله أ س ل م و ا وبشر النابلسي م ق ب ت ي ن إذا للعلوم الاسلاميه ا م ق ومما رزقناهم يوم و م و ن و ع ل ن ا ه ا ل ك م م ن ش ع ا ئ ر ا ل ل لكم ه فيها خير فاذكروا خير ا س م ا ل ل ه ع ل ي ه ا ص و ا ف ف إ ذ ا وجبت جنوبها ف ك ل و ا منها وأطعموا ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت ه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 ا ل ن ا س بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها س م الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز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 ويستعجلونك بالعذاب ولن ي ق ل ف الله وعده و إ ن يوما عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون و ك أ ي من ق ر ي ة أ م ل ي ت لها وهي ظالمه ة م و ا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما أنا لكم نذير لكم م ب ي ن ف ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ا م ي م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 موسوعه ب النابلسي ر ر ؤ و ف م وهو ا للعلوم ذ ي أ ثم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الاسلاميه إ ن س لكل أ م ة جعلنا م ن س ك ن هم ن ا س ق و ه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر وادع إ ل ى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم و إ ن جادلوك فقل الله أ ع ل م بما تعملون